لو يعلم الأغنية ما فعلوه في قلوب كثير من الصغار والكبار وما تسببوا به من تسلط الأبناء على آبائهم وأمهاتهم بكثرة الطلبات والمقارنات وما تسببوا به من الضيق النفسي للوالدين لما عرضوا دقيق أملاكهم وتفاصيل حياتهم وأكلهم وعيشهم لقد تسبب الأغنياء بما يعرضونه في برامج سناب شات من سفرياتهم وسياراتهم وقصورهم وأموالهم وأرصدتهم بخلل مجتمعي كبير وتحطيم للقيم الأصيلة في المجتمع فهم يرسلون رسائل أن الحياة ما هي إلا متعة المال والجاه بعيدا عن العلم والتطوير والكفاح ومن الدنيا إلا إشباع الرغبات فينقتل الإبداع وتزول المنافسة عليه فلا قيمة للطبيب ولا للعالم ولا للمهندس ولا للمعلم وإنما النفوس متعلقة بالمال وللمال فقط وهذا الكلام ليس مخصوصا بمن يملك الملايين لكل واحد منا فإن سافرت فلا تعرض تفاصيل سفرك ودقيق أوقاتك واعلم أن هناك أناسا لم يسافروا لمرضهم أو بسبب فقرهم وإن اشتريت سيارة فلا تعرض تفاصيلها وتعلم تملكها وتذكر أناسا لا يقدرون على شرائها لأبنائهم اتقوا الله أيها الناس في الناس فلقد توجعت قلوب الفقراء والمرضى وأوصلتموهم إلى ما لا يقدرون عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه, لنفتنهم فيه ولزق ربك خير وأبقى